ولو صراحة الخريجة ناحية والإلعى لن يكون هناك توقف ما يجود الأول أن يتناوموا الأسلحة حادثة مثلاً قالوا لابد أن نستمر الرميد المدادة تشقيلها الهدد الزادات مثلاً أو الأسلحة تشقيلها ونحوها لابد أن يستمروا كتاب به فناقول إن إنما يشفع هذا الشخص واحدا وتقفله في فالشخص لا يمكن أنه يؤخر الصلاة مرتسم حتى يصلي الذي قبله أو تراه ثم ينوب غيرونه. والمتبعين يشفعون في خنادق وقذائف. كذلك أيضا قال أن يكون بينهم مصابات معينة إذا هذا ما يصلي وهو أصغر. وكذا في حالة الهرب من عدو إذا كان الهرب مباحا أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم أو خوف فوت وقت الوقوف بعربة أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله أو دب عن ذلك وعن نفس غيره لما في ذلك كله من الضرر ونص عليه أحمد في الأسير إذا هرب ومثله إن قافته عدو يطلبه لقول عبد الله بن منيس بعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان هدلي قال اذهب فاقتلوها رأيته وقد حضرت صلاة العصر فقلت اني اخاف ان يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت وانا اصلي اومي ايماء نحوه رواه احمد وابو داوود فنحن يقول انه يصلي وهو يمشي يراد يبحث سواء كان يمشي على قدمه او يصلي او انه يصير على جهبته على سيارته أن ذلك يصلي بالإبر. فهات يوم يوضع الصديق في هذه الحالات. الثالث الأولى إذا كان ها إذا كان خائفاً لعدوٍ لا يشاء أنه يدركه الحرة لعدو وذلك العدو في أذره. لو وقع الصديق لا ادراك ما عندهم وقت انهم هنا لا يصادق ايمانه شكل مثيله كذلك والحق به كل حاق فاني كان ها هنا من سبع إذا يصنع يصلي او هو اوه ها ها ها يحسى أنه يدركه ويغرق أو يغرق دواب تهرى نحو ذلك يجب أن يصلي ذهارة سيده بالإيمر أو هارباً من نار يعني نار الاستعالة هذا المكان وهو بقية الهو بقية يصلي لأدركته وإذا هارب أمين تدركه ومتطاربة الأناكل مثلاً كالقرش التي مثقفة من جريد أو نحوه فإذا اختعلت النار هنا اختفت كما يريه وما بما ثم تواصلت وقد تستمر نسيرة مين أو نحوه فإذا توقف النار لن يأمن أن تدريك عجال وتحرقه وتحرق شيئاً من متاعه أعدام وإذا حارب وآخر الصلاة فقط يحشى فوات الصلاة فواتل ومتحرونه جاهز له الحالة همه أن يصني بالكين فهو هارب في هذه الحال هذه حالة من حالة الأرض كان يطلب عدوه ويخشى ان ذلك العدو يسبقه فجذله الحالة همه أن يصلي بالكيناء حتى يدركه. إذا كان ذلك الأذو إذا كان يُغشى بكر ويُغشى بأنه إذا لم يُغتن أوقع بالمسلمين وبتك بحب إذا كان مثلا قائدا لقوات قواد الخصار أو دعانهم من الذين يُغشى ضررهم على المسلمين وأنت تريد وأنت أن تطلعه وتأنجله أن تدركه يا جل سلطان الجنان أنا صاحبي هذا النبي صلى الله عليه وسلم يأكله عذباً والتساوي في اذنه خاف أنه يفوت هو أمام الصلاه فصلى صلى كثير يوم على السجود أنه شاف حتى أنا شافه قدره يقول لو قطع وصلي لها ذلك الصلاه لحرجت خرج وقتها لذلك صلى وهو يغفر لايمانك ويحق لذلك ايضا من حافه وقت الوقوف بعرفه وقت الوقوف بعرفه محدد يعني ينتهي من طلوع الهجر يوم النحر انسان جاء المسافة مسافه بعيده يريد الحج واحرص ولما اهرم كان ذلك في جيوش متاخر بينه وبين ما انتهى مثلا مسيره يومين كل ما بقي عنده الى يوم واحد وهذا اليوم اذا لم يات فيه سيرا سريعا فاته وفاته الحد يجوز له الخالق هذه الصلوات وهو من في المسيره. على جدرتين على قدميه، هو صلى الله عليه وسلم سار وهو يوفي على راحته. جعله لان له غلام وهو أخاه شيئا يهوس يقطع وقد جاء له من بعيد وكان أخر من هاي. ذلك يعني لأنه. إذا رأته الله إنهم إلى رأته الله إن شاء الله يكمل ويجعل ويتحلل يحمل ويجمل من النواحي والمقاتل فلا كان يكون عليه مشكل. الفاسد أنه يجند له أي واصف سائق ويصلي الإمام إذا أمر لولا أنهم يذكرونهم. بيدكوت. شوف. وراءك أن هذا لانه متى اهرم لي او ساحضر عليه فدخل الزكاه في الحج لزمه يتنام ولم يجد له ان يتخلى عنه لقوله تعالى اتم الحج او العمره لله الاحرام بالحج او يذهبون هنا، لوجب يذهبون أثناء ولا يجوز تركهن وإلغاء إحضارهن على صديق صغار، لذا لا هرمن أصلاً، وكان أن تطلق واحدة منهم. شو هني؟ أنا إلى آخره بيقول يعني عمة كلا يفوت تبقي. نعم. يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يا سيدنا وعليه الصلاة والسلام، يا سيدنا وعليه الصلاة والسلام، يا سيدنا وعليه الصلاة والسلام، يا سيدنا وعليه الصلاة والسلام، يا سيدنا وعليه الصلاة يا سيدنا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 هل يكون هذا؟ أنا أقول أنه يكون مفادة لا أسأل أن الله ولكن له أجل ربط فيها لأسفل هل يوم السائرة؟ هل يوم السائرة؟ هل يوم السائرة؟ هل يوم لا، هذا لا الله عليه السائرة يومين أحضرنا هنا لن نقاط أهل المدينة والذي ونسيرت عشرة أيام فلنقدم أنها أحرم إلا قد لقي على الحدي ولد ويوم العيد مثلا سبعة أيام وهو يتأخذ سينه لقي على ظاكلته يواتل الشيء فإلى حاف وصلى الثروات التي وراء خلصة ايام صلى هاتف الهديد لا لا يا اخي ماشي الله يذكرك من لا لا له لنا اذا كان, إذا كان حقاً وراجباً وراجباً في ضوا النادي الزهره لشان هي على حفظه عالم للغريب وراجمه عن كان توريا تطلع اي كنت هاربا ريان يا راك فانت عاص انت هبوبك فلا تترخص فقلنا خلال يدركني غريبي وانت قادر على وفائه يدركني ويحدثني ويطالبني بحقك يقول لك لا تهرب ومن طوله ربك عزية وإذا كانت عزية فليس لك أن تترخص ليس لك أن أه... تصني الصلاة بالإيماء لأجل هذا الحق إلا لنك ومثله سائر الهروب الذي لا موجب له اذا هرب من واجب عليه أو ذهلا هرب من قصاص واجب عليه كا وجب عليه قصاص لكونه قتا وظلما وطلبا اولياء القصاص فليس له ان يهرب فهروب يعتبر ناصيه أو ذنبا وخلا يسوحهم وخلا يسباحون لهم أرضهم وهكذا تقول بحسائل ماذا يباعد الهروم له إنما الهروم إذا كان يعني المسير إذا كان ذي مباحرين نحوه كالهروم مغني لمراسيا معه أو الهروم للنجاة نفسه من عدو أو لثمع أو لإمال أو لغالي كثيرا لك إذا فسنفين. استرسلنا في الغديم يعني بحل هو يأتينا فيه بعد الحجر وما يتصل لهناك إن شاء الله أنا أنا وإن خاف عدوا أن تخلف عن رفقته فصلى صلاة قائف ثم بان أم الطريق لم يعد لعموم البلوى بذلك يقول إن بعض الناس يقول لأن هناك خوف فلا يكون فهذا يعني؟ لا، لا يعني قد يمرنا أن عدو يسعى خلفه يظن أن هلالعدو يسعى خلفه وأنه سيدركه وسيوهلكه إذا وقته يصلي سيصلي صلاة خائف بالإيمان ثم بعدما ينتهي من الصلاة بعدما يصل إلى مأمنه يتبين أنه ليس هناك عدو وأن هلالا لم يحترن به ولم يطلبهم وأنه هو عدو لهم أو مثلاً جابة تسعى خلفه وظن أنه أسد مثلاً فهرد ثم تبين أنه ليس بسبع تبين أنه ليس بسبع وليس بنخوف وهو قد فل صلاة صوت التي هي الصلاة بالإيمان فهل يعريب هذه الصلاة؟ لا يعريب وذلك لأنه صلاحا وهو متحقق وظالم وظلنا جازما قويا أنه مطلوب من كبلها هذا أو من كبلها السبع أو من كبلها السلين أو نحو ذلك ولو أحلف أصلاً. ومن خاف أو أمن في صلاة انتقل وبنى لأن الحكم يدر معلته لا خاف لأبناء الصلاة انتقل الى صلاة الخوف من امر في اثناء صلاة الخوف انتقل الى صلاة الامر وبنى على ما نظر عن الحكم درم عملته فنومه انه صلى ركعة من الظهر قصرا ثم لم دلتها من الظكعة وهو صيه على هيلته وعلى هيئته تبين انه عدد او وهو في أهنان الثلاث وكمل الناقي وهو يخاف وذلك لأنه مجدد مشدد في أهنان الثلاث للهروض يريد إثمان على هذه الهيئة ثلاثة أخوة ثلاثة أقيمة ويقطعها وجهت أقوى غرض علامة له أنه سيزوله غلب على, أنه بعد قليلاً على أنه بعد قليلاً من ينهو سيزوله عنه وسيعله ذات قلينا ويصله هذا فله ذلك يجزو لها يصحها إذا غلب على من ينهو ذات قلينا وقبل يخرج الوقت يأمل من هذا الأرض ومن هذا السما إلى وقد يجزو يقطعها لسند اخر وهو يغالى لا ترى ذلك العدو أو يقاتل لا ترى ذلك السبع لو فلن تركه ثم تبين لك سند مثلا او سبعا وليس معك السلاح بل السلاح بعيد عنك يرن عنك خطوات النحل ما تتمكن ان تاخذه انت مستند جهد لك أن تقفع الصلاة وأن تأخذ سلاح مثلاً وأن تقابل ذلك العدو أو ذلك السمع حتى توجه وهكذا إذا آمين فيهانة صلاة الخوف مثلاً إنسان حارب من العدو أو إنسان يمثل بالسيل لأنه قد يكون أرضا يسير مثلاً في الوادي ولا يقلل مثلاً أن يقطعه مثلاً عيخرةً فهو يصلي صلى ركعةً بالإيمان ولما إلتها من الركعة أو إله قد أدئ قد صعد هي آكلة مثلاً متبعة أو بحرور الوادي هل لنرى رقيق حلستين هل يكذبها وهو يمشي لا وتمنها صلاة آمن لأن الحلقة ذلك وهكذا إن هرب من عدوه أول سبع وعرض أنه من منه. قد آمن منهم أول سبع مثلا قد مرض وعديا آخر الأدو قد تاه أو قد سلك بسمك الزامئا وقد صليت رشعا وأنت تومي تكمل الزقية وصلاة آمن تقدم تقدمنا نطريبا أنه إذا صلى ويخيل إليه أن هناك عدو وصلنا صلاة خير ثم تبين أن إذا هناك عدو وإنه لا يريد ولمصل كر وفر لمصلحة ولا تبطل بطوله هذا قول أكثر أهل العلم قاله في المغني ولأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمشيء إلى وجاه العدو ثم يعودون لما بقي وهذا عمل كثير وصدبار للقبلة وجاز لحاجة الحمل نجس ولا يعيد لقوله تعالى ولياخذوا اسلحتهم وقول وقوله ولا جناح عليكم إن كان بكم أدم من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم ولا يجب حمل السلاح في قول أكثر أهل العلم بل يستحب الثاني من المسألتان الآن نسأل في النوار بالكاظر والفاقرية هنا السلاح وهنا مثالات المقاتل الكاظر والحضر الكاظر الرجوع على العدل والهضر الهرب منه كاظر أو هضر والتتعرف أن الهرب لا ويسمى الهرام من الزهر اتنق عليه هذا وقد جاء الله من شبائر الظروب لكن مرادهم بالحق هنا فهو موشئه الآية وهو الله تعالى فَنَيُّوَا لَيُّنْيَوَا مَا يَنْدِبُ رَحُوْهُ إِلَّا مُتَحَيِّزًا لِكِتَاب فَمُتَحَيِّزًا إِلَى ذِئًا فالتحذف هو كتاب وقال لكتابه يا سالم ما الكتاب ان يكون هناك من حتى يوهم العدو أنهم فإن فإذا من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من كذا ان يكون هناك من يجوز ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك لا دعنا جاهزا أنه يقاتل وهو يحمل السلاح ويغلق بيده ويغني بشهره مثلا ويسعى خلف العدو وهو فينس الصلاة هي جزء يستعمل الكرب والفضل أيضا وهو فينس الصلاة واستذل الشارح بأن النبي عليه الصلاة والسلام حقظ الذين عملوا أعمالا للصلاة والذين الذين هنا نصارهم وهم أكملوا الصلاة في بعض الريات عندهم صرف وهم أكملوا الصلاة وصفوا الديان عندهم ومن أمشى هذا كثير سلموا هالصلاة ولنا سلمنا من على عليه الصلاه والسلام منهم صلى الناس فيها ك في بعض أصل... أصل... أصل... الصلاة في بعض الصلاة قار في بعض الصلاة قار أن يصلى بطاقة ركعة وصرفوا عنهم وقام وجاء وصره الطائرة استمروا وجاء الطائرة صلى كل واحد من الطائرتين وصلى لنفسه ركعة هذه صفة من ايش فيها الطائرة تنموها وصررها تستمرها تنموها وصدها عجل نفس الصلاة فالله يعمل انه هذا العلم ولم يبطل الصلاه انه لا تبطل الصلاه بالشك والحق ومر بناء على صله صلاه العثمان أن, ان الصف الاول تقدم والصف الاول تاخر والصف الاول الآخر تقدم وهذا ايضا عمل وكذلك لصلاته ب... ذات لقاء ان كل منهم ايضا من عمل فالإنهار بنسح فدل على أن مسلاة الخوف في تتسامح فيها لما لا تتسامح لغيرها فلن الثاني هذا سمعنا فهي نحن له السلاح ورول جسل قد يقرون على جسل الدنائي ونخلح وقد تتخضب السلاح والدنائي وما يشبهر وقد يحمل أغياء المسوم ضرورة أو ثروة عليها بناء أو ولا ويقدر أن يطهرها يبحث ذلك ولا ترسلات به للضرورة. ولأن الله أمر بأخذ السلاحيات في الحالة الآية التي هي آية الثلاثاء في قوله تعالى ولا يأخذ فإذا سجدوا فليقوموا ومعكم سأخفع فترحوا من المصنفين يصلوا معكم وليأخذوا حضرهم وأسلحتهم. ثم عادرهم إذا كان هناك رجل بقوله وما جنه عليكم إن كان بكم من مطن أو كنتم أرضى أن تربحوا أسلحتكم وخذوا حضركم. يعني انتبعوا حتى لا اهدئكم العجل. اعلن ان انا رابع مع دعنا لا في عتقا لا تكون محضره لدينا بدع على مواجهه شيء نجس ذائب او ذسن او رفات الله اعلم صلى الله على نبينا <سلام> قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له لقوله تعالى يا ايها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الآية ورابوا ما جاء عن جابر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في يومي هذا في شهري هذا في عامي هذا فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا بها فلا جمع الله له شمله ولا بارك الله في أمره وعن طارق بن شهاب مرفوعا الجمعه حق واجب على كل مسلم إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض رواه أبو داود الله تحبه الله أخوه لله والصلاة والسلام على محمد وهي أمام الجمعة وصميت بذلك من الجنة أو من الاجتماع لاجتماع المسلمين فيها على صلاة أو الاجتماع يحمل البلد على أداء هذه الصلاة الخاصة التي لا تفعل إلا مرة في كل أسبوع وصلاة الدموعة أو فضيتها من فضائل هذه الأمة كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن الثاني الآخرون السابقون يوم القيامه بعد أنهم أوتوا كتاب لقبلنا من بعدهم وهذا اليوم الذي احتلفوا فيه فالناس لنا فيه تابعا اليهود غدا والنصارى بعد غدا يعني يوم الزمعة فظل الله عن يوم الزمعة الأمم قبلنا وجاء الله بهذه الأمة ف اختار لهم هذا اليوم لحصول الاجتماع فيه وأداء هذه الصلاة فيه ولهم الدماء ميزات وفضائل وخصوصيات كثيرة تدل على أخضريته على غيره من الأيام وكان يسمى قبل الإسلام يوم العروبة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه, يوم أنه في الجنة أهل الجنة يفرحون يوم الجمعة لأنه يوم الزيارة الذي يزورون فيه ربهم أي في مثل يوم الجمعة لما يزل على ميزته وفضائله ويعترفون ان ابن القيم قد ذكر له ثلاثا وثلاثين خصوصية في ذات المعاد يعني خصائص وفضائل يوم الجمعة على غيره من الايام منها قوله صلى الله عليه وسلم افضل يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعه فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه يخرج منها وفيه تقوم الساعة وأخبر بأنه ما من دابة إلا تكون نصيحة يوم الجمعة ما بين طلع الهجر وطلع الشمس يعني تخشى أن يكون ذلك اليوم هو الذي تقوم فيه الساعة الكلام في فضائله يقول من اراد ابتلاء ذلك لن يرجع الى كتب الفضائل نحن انما تكلم الشهاده على الحكم الحكم انه فرض ان يوم الجمعه فرض وهو فرض ذلك اليوم كما ان غيره فرضها صلاه الله فيوم الجمعه غرض ان يصلى فيه هذه الصلاة لمن كملت الشروط في حقه وذكر من هذه الشروط ان يكون مسلما حظا مكلفا قادرا قريبا ثم ذكر محترزات هذه الشروط وهي معروفة فالإسلام يحترز به عن الكفر كغيره والتكليف يحترز به عن من لم يكنت كالصرير والمجنون والفرية يحترز بها عن النور لأن الدنة تستفعي غالبا مسافة نحو ساعة او ساعتين ذهابا ومثله ايابا وانتظارا وذلك من ما يغوث على سيد منذرة في مملكه وأن القدرة تحترض بها عن من هو عاجز عن صدور فإنها تسقط على الجماعة وان الإقامة والاستيطان تحتلز بذلك عن الاعراب المتنقلين الرحل وعن هذا المسافر غير المستقر لانه ماذور له القصر وأن القرب تحتلز بها من هو نائم بعيدا عن صلاه الجمعة كما سياتي واما ادله فرضيه فكثيره ادله كون الله تعالى فرضها واوجبها فمن ذلك الآية الكريمه اذا نهدي الى الصلاه في يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البائع الأمر هنا ظاهره الوجود وليس له ما يصرفه. اسعى يعني توجه إليها والمراد الاهتمام ليس المراد شدة السائف الاهتمام لها والتوجه إليها وقوله ذغ البائع يذل على أن المسلم يترك الإشتغال بالتجارات وغيرها من الثراء ليقبل على هذه العبادة، وأن دينة الديون من السنة، هذه الحديث هذا الحديثان اللذان ذكر، الحديث الأول ضعيف. الذي امراه ابن والذي فيه الوعيد لمن تركها بتفريق الشمل وعدم الجمع هذا في سنن ابن ماجه وتفرد نهي وهو ضعيف لم يهبط واما الحديث الثاني حديث طالب فانه ثابت ان يصحح وجمع من العلم ويكامل وقال بعضهم انه مرسل صحابي فمرسل الصحابي لا يضر لانه غالبا انما ياخذون عن الصحابه لان طارقا ثبت له صحبه ولم يهبط له روايه والدلاله فيه ظاهره فان قوله حق الجمعه حق الحق بمعنى الحق اي واقب و لازم لكل مسلم نفتحق عنها يأتي بهذه الصلاة حقا عاجبا على كل مسلم إلا هؤلاء الأرباح هؤلاء الأرباح الذين ذكروا بهذا الحديث ليسوا مكلبين ضالبا بمهد هذه الصلاة أما المرأة معلوم من لا تجب عليها صلاة الجماعه لأنها مأمورة بالاحتجاب والاستتاة ولا يجوز لها خروج إلا السيد وإنه مأمور أن, ي... أن لا يمنعها إذا استأذنته وأمنت الفتنة إذا استأذنت أحدكم امرأته أحد من المسجد فلا يمنعها لكن قال في الحديث بيتها خير لها وقال في الإذن اذا خرجنا قال وليخرجنا تاهيلات تاهيلات يعني متبذلات غير متجملات ولا متدرجات حتى لا يحصل بهن هتنه اما المملوك فقد ذكرنا انه مستحق المنافع اما المسافر فانه معلوم أنه أبيح له القصر وأبيح له الجنة فلما كان كذلك كان عليه مشقة أن يقيم الانتظار صلاة جنعه أو لحضورها ويكلبه ويشق عليه أبيح له أن يتركها وأن يصلي بدلها ظهرا صورة كما كان وهكذا المريم أهدد عن الاتيان إليها الحاصلة أنها تستطع عن من عليه كل ذلك ونشقها أما الحد الاتيان إليها متى يلزم المسلم أن يأتيها إليها من ما قدمه بالزمان ومنهم من قدره بالمساحة فسال عمر الصحابة علي بن عمر بن عديش أنهم قالوا الجمعة على من أمره الليل يعني تجب الجمعة على من إذا ذهب إلى أهله وصل إليهم قبل الليل قصورة هذا أنه إذا كان في طرف البلاد نائيا يمكنه إذا ذهب بعد الهجر أن يدرك الصلاة فإنها تنجر أن يذلك الجمعة يمكنه إذا صلى ورجع إلى أهله أن يصلهم قبل الليل فإنها ما تسقطعه فذعناه أنه يكون يوم الجمعة كله وقفا على صلاتها نصفه الاول مقبلا اليها نصفه الثاني راجعا الى اهله هكذا روي عن ابن عباس وغيره ان الجمعة تجب على من اواه الليل يعني على من يمكنه اذا سار ان يؤويه الليل عند اهله وان كان هذا قد يكون فيه نوع مشقه انهار كامل قدره بعضهم المساحه فقالوا إذا كان بينه وبين المسجد فرسخ فانها تلزمه والفرسخ ساعة ونصف مسيرة ساعه ونصف يعني بالسير المرتاب على الاقلام يا نحو فعلى هذا تلزم من بينه وبين المسجد هذه المساحة يعني ساعة ونصف على الأقلام ونحوها وذاتهم يقول إلا تلزم الدماغ إلا من, من سجع النجا من يسمع النجا أو يمكنه سماعه ثم قالوا ما المسافة التي يميغها صوت مؤذن فذكروا أن صوت المؤذن إذا كان بوقت في أرض صحراء وهادئة الأصوات والمؤذن صيت جدا أن صوته يا لها مفرصة حن هكذا قدر كثير من العلماء أن درينا هذه الأقوال قائل أنها تلزم من يمكنه أن يسمع الأذان لأن الأمر توجه إلى الذين يسمعونه ويمكنهم يمكنهم سماعه بقوله إذا لُبِيَ والقول الثاني أنه من كان بينه وبين المسجد غرشح سواء انه يبلغه صوت من داعي أو لا والقول الثالث أنه من يؤويه الليل إلى أهله من يمكنه إذا انصرفاً أن يسير إلى أهله فيصل إليهم قبل الليل والقول الذي نقلناه عن ابن عباسها وعن ابن عمر غيرهم يزل على اهتمام الصحابه رضي الله عنهم بهذه التي هي ثلاث الجمعة فاذا كانوا يؤكدونها على الانسان الذي يهطل يومه كله لاجل الجمعه نصفها ذهاب إليها ونصفها مجيوع منها دل على اهميتها عندهم dus je zou daarna kunnen dat we de afspraak van de afspraak van de afspraak van de afspraak van de afspraak de afspraak van de afspraak van de ولو أنك قطعت في هذه المسافة عصبات الأكيان ولم كان بينك وبينها 80 أو 100 كيلو ما تفقط عنك ولكن تساهل كثير من الناس، تساهل وتساهل زائداً كيف؟ هذا التساهل هو أنهم كلما عمروا القرية الصغيرة فيها عشرة أو نحوهم تلبون استدعاء الأقام في الجمعة يأمرون القرية الصغيرة أن فيها الجمعة إما غداً من عقل العدد وهذا خلاف ما كان العهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك تعدد الجمعة. المدينة مع كثرة من يسكنها ليس بها إلا المسجد النبو الذي تطعم في به الجمعة هذا هو الصحيح وهكذا يتغرب الأمر في أهد الخلفاء عطاشدين في المدينة حتى كانوا يزدحمون ويتضايقون وهو السبب في عمر رضي الله عنه يقول إذا لأزحم أحدكم فليسجد على ظاهر آخيه لانهم لتضايقهم وضيق المسجد بمعزياته لا يجد احدهم الا يسجد على ظهر اخيه من تقارب الصفوف لن يخص لهم ان يجعلوا في ذلك مسجد في جمعته وفي ذلك جمعته ما اشبه ذلك لان تكرار المساجد ليلما تزين الحكمه التي هي اجتماع اهل البلده في مكان واحد وكان المفروض فأنهم إذا بنوا مسجداً للجموات يتذبرونه ولا ضرر في ذلك ذي هذه الأزمان يتمكنون من تذبير المسجد و... أو نحوه وراغبهم فإذا نعتبر يعني كثرة من إفتار بتعدد في البلاد نعتبره تقصيرا. ولعل الذي حمد لجنه الافطار بذلك هو ضيق المساجد وذلك لانه كلما بني مسجدا امتلا اضطر الى يصل لاخر وكان الاولى ان الوزاره مثلا لها اشراب على القريه على مسارات جديده ان اذا وسس اول مسجد يوسع يجعل يسعى لخمسة مسائل من اللوامع الموجوده هنا أو حتى لا يحتاج إلى هذا التعدد قتلوا مضيزة يكونوا والله سكرت أمان الكتل تحدي لكن ما قال بعضها العلم أن صرات قوم اللي صلوه المثل في الجامع الثاني بصات باطلة إذا كني أعلم إنه الله الله يحبه الله يحبه ويحبه من نشقة لكذار الأسنان ونقول هذا ليس بصحيح ما نعرف هؤلاء الذين يقارنهم كذار الأسنان يثقوا عليهم الفضاء إلى المسجد مرة ثم الأسبوع نعرفهم إذا كان هناك وليمة او دعوة قطع لها نسيرة عشرة كيلو وربما سافر الى بلاد اخرى ولا يعتذرنا بان هناك مشقة وتتكاثر هذه الدعوات مثلا في الاسبور او اشتهر عدة نظرات ولا يقول اننا كذار الاسنان لا نقيت فماذا ان الجمعة اننا هي نظرة في الاسبوع ليس هناك مشقة وايضا هناك وسائل النقل السيارات المريحة يركب على السيارة حتى يأكف عند باب النسطد وكذلك يركب باب النسطد حتى يأكف عند باب داره وأيضا شقة وفان هذا أسهل من المسطد الذي يصني به الأوقات من في من أشخاص العلماء المسلمين وبينهم وبين المسجد أقل من ساعة على السيارة وليس لهم منهم وساعة لها مساعية مشورة نصف ساعة في وقت او صلاة النهار عليهم حق ولا يعده عليهم ولا يعلم تمكينهم مع إنهم عصافينه يقفعونها بعشر دقائق،, دقائق أو بخمس دقائق وكذا على كل مسافر لا يباح له القصر كسبر معصيه وما دون المسافه فتلزمه بغيره يقول إنها لا تجب على المسافر الذي يقصر أما إذا كان لا يقصر فإنها تجب عليه كيف يقول يقصر؟, يقصر هو الذي لسانه التي يقصدها التي يقصدها قريبة فهلا لا يقص كان يقصد يقص لم تذكر عنه الجماعة عليه أن يجنب وهنا إذن تلزمه بغيره ما معنى قوله تلزمه بغيره يعني أن الجماعة الذين يقيمون هذا المثل منفرم كان هو فذعل لهم فلو كانوا مثلا قليلا فقال من العدد المشترك ساقطت عنهم وعنهم فهو لما أنه كان مكملا للعدد وصار مكملا لوجودها عليهم فلزمتهم بغيرهم ولزمتهم بغيرهم وعلى مقيم خارج البلد اذا كان بينهما وبين الجمعه وقت فعلها فرسخ فاقل بقوله صلى الله عليه وسلم الجمعه على من سمع النداء رواه ابو داود ولم يكن اعتبار السماع بنفسه فاعتبر بمظنته والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب اذا كان المؤذن صيتا بموضع عال والرياح ساكنه والاصوات هادئه والعوارض منتفيه فرسخ فاعتبرناه به قاله في الكافي هذا قول جمع طولين. جمعة طولين فالطول الذي قال إن الجمعة تتاجب على من يسمع جدا هو الذي يقول إن الجمعة تتاجب على من بينه وبين نسكد فرسخ صار الطول من الحرصة وقد عرضنا أن الحرصة ثلاثة لنا مسافة قصر الصلاة في صلاة على الأعذار أنه الهداة أميال وأن الميل ألف داع وأن الداع أربعينها والجلا أربع وعشرون أصلع إلى واحد ما ذكر ثم الميل يظهر أنه أيضا معروف أن بعض السيارات وانه قدره مئه وستمائه متر ارنحوا فهو مسافه معروفه فاذا فيكون الفرسخ يكون الفرسخ نحو خمسه كيلو او قريب منها هذه المسافه اذا كان الانسان يسيرها على قدميه لا وارد أنه يقطعها لساعة أو أنه ساعة وربع السير المعتاد. تُدرَت هذه بذلك السير على ال الراحل القديم لقُباد الأن ونهو على الأقدام. وترَدَّت أيضاً وغناة ليس ما علِده. لأن المنادي الذي هو المؤذن الصيّت إذا كان في مكان عال مرتفع والأصوات هادئة والموانع مرتفعة والناس الذين يعبدون عنه موجودة فيه آلات السماع ليس في أذانهم صنم ولا ثقلاً والرياح ساكنة فإن الصوت يصل إلى هذه المسافة وإن كان في جمعنا بعده جيد المكبر قد يصل إلى عشرات، ما كان يصله سابقا وقد يصل إلى عشرين كيلو أو نحو كما ذكروا أن في هذه البلدة المكبر الذي في المسجد الجامع الكبير كان يسمعه في الطراء الأخرى في منفوحها وغيرها الضرعية وفي عيدها لأوقات المتابة رهنا الآن أن هذا القول يجب مع القولين يذكرنا لكم قريبا أن من وجدت منه الأعزاء يعني وانتفى وجدت منه الأسباب وانتفى عزوه فإنه لا يسقط عنه أداء هذه الدمعة ولو كان بينه وبينها عشر او عشرين كيلو جادام الرواحل وهي أهلتها وسائل النقل والطرق معددا والسير شريع فلا عذر له للتأخذ إذا وجد أنه يعوقه السير طول النسابة ولزحام او عذر من الأغدام فقل تسقط عنه غلالة هذا ولا تجب على من يباح له القصر لأنه صلى الله عليه وسلمه وأصحابه في الحج وغيره فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه مع استماع الخلق الكثير وقال إبراهيم كانوا يقيمون بالرئيس سنة وأكثر من ذلك وبسجستان السنتين لا يجمعون ولا يشرقون لا يجمعون ولا يشرقون رواه السيل ستفهم كذا يا جماعه سمي يا بنت اي لا لا في لا ما بنقول يكر الحديث ولا لا يكره لك يحصل أن لا جمعة عليه يتقدم حديثه وطارق ابن شهاب وزيه استثناءه عن المسافر هذا يدل على أنه لا جمعة عليه و الدليل الإسلامي ما ذكره الشالح أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا يسافرون مدة طويلة ولم يكونوا يصلون جمعة يعني في غزواتهم وفي حجهم وفي عمرتهم ما كانوا يصلون جمعة بل كانوا يصلون ظهر المقصورة مع احتشاد الحشد الكبير قد يكون من مثلا مئة ألف كما في, في حلية الوداع حتى في عرفة لما كان في عرفة ما صلى بهم جمعة إنما صلى ظهرا وعصرا مقصورتين في, في وقت الظهر وخطمته هي خطمة تعليم لم يخطم خطمتين كصلاة الجمعة إننا خطوة واحدة صلى بعدها ركعتين الظهر وركعتين العصر في وقت الظهر كذلك في, في أسفاره التي أقامتها مدة طويلة قالت أمي تبوك إن يوما تحللها جمع لم يكن يصلي الجمعة لكن ذكر بعضهم انه كان يصلي باهل مكه زمن الفتح في المسجد يصلي بهم الاوقات ويقول اذا صرف من الظهر ركعتين يتم فانا قوم سافر او صلوا يا اهل مكه فانا سافر فهل صلى بهم الجمعه والحال هذا ما وقل في ذلك أهل. يمكن أنه صلى بهم حيث انه نازل لقربهم وان الجمعه لا تسقط عن اهل البلد سيما وهم بحاجه الى التعليم ويمكن انه امام من يصلي بهم ثم استدل ايضا بهذا الاثر الذي فيه ان الصحابه أو بعضاً منهم ومعهم غيرهم فقاموا في هذه البلاد عدة أشفر غزات وهم لم يصلوا صلاة الجمعة لا يجمعون يعني لا يصلون صلاة الجمعة وقومه لا يجمعون ولا يشركون هل ينتبين فيها إشكال؟ يمكن أن معناها لا من الاشراق ولكن لا مناسبة لذلك قبل ان يراد بالاشراق صلاه الجمعه العيد التي تصلى عند شروق الشمس لانهم لم يكون يصلون صلاه العيد التي تصلى عند الإشراق فان هذا قريب لهذا كل حال المسابع لما حفزت عنه الفريضة تقتصر على ركعتين منها، كان ذلك ألا إلى أن تخفى عنه ثلاث جماعات التي تروق عن سيده حتى لو كان مقيما يعني منتظرا لأمر. في بلاد الجزيرة، بلاد أخرى ما يعني ما عندهم جمعة، ما عندهم مساجد، ما عندهم. صلى الله عليه لكل قد يوجد ناظر من المناطق ليس فيها مساجد أصلا أو ليس فيها مساجد كبيرة تتسع للجمعه وللجمع الكبير فمن هؤلاء لا تثبت عنهم سلاة الجمعة بل يصلون على حسب خالهم في صحراء مثلا أو في بيت يتخلونه لأداء صلاة الجنعة إذا كانوا مستقرين، مع أنهم يؤمرون بأن يؤدوا يعملوا أو يتسببوا لبناء مسجد يتسع له ولا, ولا على عبد ومبعض وامرأة لما تقدم العبد هو المملوك والمدعض هو الذي دعمه حق ونعمه كنت فقولا لما تقدم عنه بحديث طارق ان الذي لا يشتهى ابن ذوك والمراه كما تقدم وذلك لان العبد كما قلنا ابو دعاء مطالب من قبل سيده بحقوقه التي هي خدمة. وحقوق الآدمين مذنية على المشاحة والمضايقة فلا تدخلها المسامحة وأما المرأة فتقدم أنها لما كان الأولى بها التسثر والاختدام لم تكن مكلفة بتكافر الخروط <تصفيق> ممكن الفراس الذين على فضول هامة لا تركوها لا على المسلمين ضررا أن يدخل عدوهم أو نحن ذلك أنها تسقط عنهم لكن أورالاً من الفراسات الموجودة في بلاد الإسلام في بلاد المسلمين لا تصلحوا سهلاً لسقوط هذه الصلاة بل قد تساهلوا تساهل كثيرا منهم حتى تركوا الجماعة وهم ينظرون إليها بسبب زعمهم أنهم في امور هامه يحوثون وشاهدهم وأنا هي مكة في الأشرة التي مضت أن الجنود الذين على أبواب الحرم يتلقون صلاه الجماعة هنا بينهم وبينهم إلا متر أو نصف متر يقف عند كل باب جندي أو جنديان ولا يصلون حتى تنتهي صلاة الجمعة يقوم وينقض له نكرات زهده لا يطلع فيها ويجعم أنه حارس لهذا الباب حارس لماذا؟ يحرس الباب حتى لا يدخل أحداً معه من مندخلاً معه خفزة رده مثلاً أريد أحد معه ولفافة فربيه أرغب أن تدخل بالأثاث و بالعفش و ما يشبهه يدخل أحدهم معه ججالة مائن الذي يشرب فيها و هذه خراسته لا يدخل الحرم أحد بهذا أنه قد يقذر مرء الحرم و ما ذلك مع أنه لا يمنعونه بغير ذلك ممن يدخل مثلاً لأنهم الأطفال الذين يقدرون المثل لا يمنعون من ذلك فالحصل أن هؤلاء الذين يدعون أنهم فضائس فراسطهم غير مهمة لا ينبغي ما لا تترك لها الدماء والجماعات إلا إذا كانت لات أهمية شديدة يقالوا من تفويتها وقروا ضرر وخرى سيد الشيخ الحراس مثلني على بيك الأمر الغذالي شيء؟ يتركون الجماعات؟ وغالب إنما هم شيء يخشع وإنما هي تخيلات يعني ما خطر ولا انهم تركوا ثلاثة يوماً ثم خصل هذا الذي يحفظ الحمد أم إذني آمن الحمد مثلا السادسة قال أطوط في عمر لما في على ومن حضرها منهم اجزاءه قال ابن منذر اجمع كل من نحفظ عنه, نحفظ عنه انه لا جمعه على النساء واجمعوا على انهن اذا حضرن فصلينا الجمعه ان ذلك يجزئ عنهن من حضرها من هؤلاء الشيء عنها عنهم فلا يقال إذا رجع صلي الظهر لأنه أدىها من أن تسقطوا عنها من الظهر وكافي عنها الجمعة إذا حضرها المسافر وصلها كما صل لها أهل الجمعة ويكتبها باكتبها بذلك عن أن يصلي ظهره المقصودة وهكذا حضرها المنيوك او المدعض او المرأة او نحوهم تجيء عنهم وقد كان النساء يشهد الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويكتبين بذلك وكذلك يشهد الجمعة ويصلين فإذا حضرت مغأة وحضرت فالخطلة اجتمعت وصلت الصلاة التي هي صلاة الجنعة كفت عن أن تصري ظهرها ولا ولا هنا هنا هنا هنا هنا ان هي نعمل لنا اهل الصعيد يعني اقوال ضعينه ان من فاته الخطبه فانه لا يعذها ذئبه يحضر رب الله انهم اذا ما كانوا خطبه رائعه فان لفتاتين كنوا فان لفتاتين اخريين واللام انها لا تأتي جمعه التي ليس بها خطب عن الظهر وذلك لانهم قالوا ان الخطبتين بدل ركعتين فاذا فاتت الخطبتان فلا بد يأتي ياتي وهذا يعني يمكن انه مذهب من المذاهب المتباه ولكن العنبر على ان الجمعه اسم للصلاه التي بعد الخطبتين وان الحكمه ينزم الاتيان اليها اوصاف فيها ولكن متى فاتت وادركت الصلاه او بعض الصلاه ما يتقدم اكتفي بذلك ان شاء الله والله على يا لا ياتي لكن لكننا يعدون ذلك اسره او نفر يكون فرق يسلمون يسلمون سبن ما هذه واللي هذا ايضا كان ضعيف وهو عدم الاكتفاء بصلاه الجمعه وصلاة الظهر يعني منهم ان الظهر غريمه يومها وان الجمعة فرض دائمين من هذا اليوم وهذا قول ضعيف ويرى الشافعي لا تصح الوضوء لصلاة الجمعة قد ما لها صلاة الجمعة لان ليس لهم ذلك ولا ولا يحسب هو ولا من ليس من اهل البلد من ال ولا تصح امامتهم فيها لانهم من غير اهل الوجوب وانما صحت منهم تبعا من حضرها ممن لا تجب عليه أجل ولكنه لا يعد من أهل وجوبها لا يختنسر من الأربعين على القول بأن شرط الجمعات أربعون فإذا حضر مثل الأربعون من أهل الوطن وأقاموا الجمعة وحضر معهم عشرون من مسافر ومن مملوش ومن امرأة فلما لا تجزمهم ومن سبيان ومن عجزة وبحذلك بفئه نهاتس واجزي عنهم ويقال لهم بصلاتكم هذه نافلون فصلوا الظهر التي هي فرضكم إذن سيسقطوا عنهم فرض الظهر فرض الظهر يوم الجمعة يسقط بصلاة الجمعة سواء عن اهل الجمعه عن اهل الوجوب المستوطنين المكلفين او عن العابر كالمسافر والملوك ونحوهما ولا يقول انهم لا يعدون من اهل من الاربعين الذين هم شرط لاداء صلاه الجمعة ياتينا أن الفقه اشترقوا أنها لا تصيح إلا من اربعين وهذا قوم اجتهادي لأدى إليهم اجتهادهم واستدلوا بحديث فيه أن أولى جمعة في المدينة كان عددهم أربعين ولكن ليس فيه اشتراط أنها لا تصح من دونه وفيه قوم أنها تصح من إثنى عشر جاب إليه وغيرهم واستدلوا بأنه ورد في حديث انهم لما جاءت اذعير التي نكرت في القرآن والتي فيها امتعته نحوها بقوله واذا رأى تجارة او نهول انفضوا اليها انهم خرجوا حتى لم ينقى الا انما عشاء لكن اجابوا بانهم خرجوا وانظروا انهم رجعوا ايو على كل حال هذا قول له وجهها انها تصح من اهل العشاء وأجهز هذا الشيخ الإسلام بثلاثة خطيم المجتمعان وقال إنها من الجمع وأقار من الجمع ثلاثة الأقوال اجتهابية ما هناك نص صريح في التحديد ولا تصح إمامتهم فيها لا ولا تصح إمامتهم فيها لا سحر يكون هؤلاء ائمه فيها وهذا ايضا قول اجتهد فيه هؤلاء الفقهاء رحمهم الله لكن صحها كثير من العلماء ان المسافر الذي يقصد يجوز ان يكون خطيبا في جموعته وكذلك لو خطبهم مملوك أنه يصح ولا نقص في دينه. فلما عنى عن ذلك السؤال حصل أنه لا أما لا نقص. أما النقه من علومنا لا تصح أن تأمر الرجال لذي في لغيرهم. الكلام إن ما هو في إمامة المنلوك وإمامة المسافة. ولعل الأرض إن شاء الله أنهم لو صلوا لهم غيرهم وكانوا اكفاء أقرأ أكفأ وأقرأ وأقوى. لأدائها انها تصح منهم وتصح الصلاه خلفهم ما دام انها تصح صلاتهم بانفسهم لا نعم ان تصح صلاه غيرهم به وقد ذكرنا انه يجوز ان يصلي المسافر بالمقيم حتى ترى قصر المسافر النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي باهل مكه ويقولون اذا صرف بمكعتين اتموا لاهل مكه فانكم مسافرون ويكفركم قريباً إنه أن بعض العلماء قال أنه صلى بهم أو لا بد أنه صلى بهم الجمعة مع كونه مسافرة لم ينطل أنه قدم أحداً من أهل الذين يخطب وهو حاضر ودام أنه يصلي بهم في المسجد الحرام في ركعتين الظهر ثم ينصر غركاتين العصر ثم ينصر فهلق إلى أنه لما جاء وقت الجمعة أنه صلى بهم ظهرا وهم أهل جمعة أهل وطن بلدة اهله للسكان أهل مكة التي فيها قلوف ما نكر أنهم صلى ظهرا وهم أهل بلد هلق إن أنه قدم حقيبا وهو تحتهم يستمر لا لا يمكن أنه لو كان ذلك لذكر ولا انه أنه لا من خطر والنبي صلى الله عليه وسلم تحته أو صلى النبي صلى الله عليه وسلم وراءه فدل على أنه, أنه صلى بهم جمعة وأنه خطر بهم ولو كان المسافر. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وشروط لصحه الدماء اربعه شروط احدها الوقت وهو من اول وقت العيد الى اقراد وقت الظهر لقول عبد الله ابن سيدان السلمي الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نص النهار وشهدتها عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار ثم مع فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره رواه الدارة خطني وأحمد واحتج به قال وكذلك ريان بن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال فلم ينكر وعن جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريح حين تزور الشمس رواه أحمد ومسلم الله أحمد ومسلم وحبه الله وحبه الله وصلاة وصلاة لو طبقنا في الدرس الناظري وجوه الجمعه وشيطا من الشكل التي تترتب عليها وسبب تسميتها على من خلال ذلك اهميتها وكذلك وردت اجله تدل على فضلها لو لم يكن بما ان قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورد الله الى رد مكفرات بما بينهم إذا اجتوا إلى ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يكفر عن رب ما بينه وبين الجمعة الثانية وفضل زلالة أيام إذا تطحق إليته ثلما ونبس من أحسن إيامه وتقيم يوتي ببيته ثم ذاهب مبكرا ثم صلى ما كتب له وجلس ينتظر الصلاة ولم يفرق بين إذنه بغير إذنه ثم صلى أو أرسط من حكمة ثم أسلّا كان ذلك أسلّا لتكفير الحطايا وذلك لكلّة ما عامل به من هذه الأعمال الحيدية هذا هو نحوه يدلنا على الأرض كذلك يدل أيضاً على وجودها الأهاليذ التي وردت بالوعيد على تركها وهي مشهورة لها قوله صلى الله عليه وسلم على أعراض منه لينتهي النار قوام عن وضعه من دمعات هذا يحتمل الله على قلوبهم ظن لا يكون من, من الغاثلين ونعم وضعهم يعني تركهم أي إذا لم ينتهر عن تركي الدماء أي عن تركي صلاتها وحط عليهم هذا الوعيد وثبت علما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك هذا الجمع تهاونا فطبع الله على قلبه وكذلك نكرنا فقال منا نقل عن الصحابة رضي الله عنهم قال إنهم قال إنها تجب على من أورهدين أو النبيين إلى أهلها وهذا دل على أنهم يأتون لها من مكان بعيد وذلك لأهميتها ونفعها في الهوس لذلك ما وردنا أيضا من الاهتمام لها الاهتمام لها لما يبدو على فضلها الاهتمام بمثل التقييم والاغتسان والمسلاح سمثيات والتبكيد إليها في أول وقتها حتى قال او ذكر في فضلها من راحه الساعه الاولى والثانيه والثالثه فان اخرتنا هو معروف كل ذلك دليل على اهميتها وكان الذين ادركناهم في مستقبل اعمالنا يسكن لها من اماكن ضعيفه فقد رفت حناساً يصلون الصبح في بيوتهم هما يركبون جوابهم يترون من نحوها ولا يصلون إلى المسكد إلا طوبة الأذان الأول وبعدما يصلون يتريهون قليلاً قبلنا يأكلون يأكلون سبيل من دمان يستغيبهم إذنما ينصريبون ويسألون إلى أهلهم أن لاكم بلنيوا وكل ذلك الذنين على اهتمامهم وألا أنكم تسمعون يستهد على أنصر العامة أن الجمعة حدية الضعيف فإن كأنهم يأتون إليها كما يأت الحاج من بعيد ومع ذلك فقد هذا أنبها في هذه الأميرة ما كان الناس يأتون إليها من مسيرة أربعة وخمس ساعات فكان أن يهربون في من مسيرة ساعات حكاية أنتهير يهربون في الرجوع يصابرون في يوم الجمعات أو يوم الذي قم له ويخوضون على أمسهم هذا الفضل فيرخل جمعات كثيرة يرخلون أهلهم ويرخلون بعوائلهم ومن شالهم لهم ذا إذا عن البلد مسيرة ساعة ساعتين أو ساعتين نزلوا في واد في ضريبة وتعلموا أنه <تصفيق> مساجرون وأنه الجمعة عليهم. فهذا في حقيقة تعمد التك لأنهم لن يساجرون غربا من الأغراض الشخصية ولا المهمة وإنما هذا. فسفروا نزهة كما يسمى أو كشتة كما يقولون ماذا يستريدون إلا فقط أنهم خارقوا من عندهم ومعوا الصحراء والذرية ومشأوا تلك كذرية ومعها غيروا كما يقولون هواء ولكن ماذا فاتحون فاتتهم هذه الصلاة التي ذهبها هذه الأهمية تغطيرهم يحشرون على الأتيان إليهم كذلك أيضاً إن قد قد يسمعون النذاء بطلبهم وقد لا يسمعونه ولكن يستطيعون أن يأتوا إليه أن يأتوا إلى الجمعة هي أفغم البلاد فالغانب أن البلاد التي حوالي المدن تطعم فيها جبه والله ذلك يتمكنون ولو أن يتركوا عند عوائلهم الشخصين وأن شخصين إذا كانوا يخشون عليهم أن لا عذر لهم أن يسيروا ساعةً أو ساعتين أو أقل بقليل قد يجدون مسكداً قربهم بنسب ساعة أو بثي ساعة يؤدون فيه صلاة ألا به صلاة الجمعة ولكنهم لا يفعلون إذا ربنا أنهم هذه راضحة القصر والجنة ويقصرون وهم طفل البلد يسيرون نحو خمسين أو ستين كيلو ويقولون سافرنا ويقصرون ويقصرون ويترقون الجمهات ويترحصون ويردعون من يومهم أو من غدهم ولا شك أن هذا تهاول بأمر هذه العبادة وهو عكس ما كان عليه السلام وأهل الاهتمام بصلاته وعبادته نعذر لما كنا به فذكر هنا أنه افترض للجمعة وشروط هذه الشروط لأنهم من الاستقراء حصلها وتعدادها بالتتبع فمن ذلك من هذه الشروط أن تكون في بندة أن تكون في قرية أو لذينة أهلها مستوقنون ساكنون فيها مستقرون لا يرحلون عنها صيرا ولا شكاء ولا يضعون إلا نزل على بلاد غير بلادهم غير أنه لا نكبر يقيمون فيها طوال رامهم لماذا اشترطوا ذلك وقالوا لانهم وجد لعهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد لعهده قال